إن هذا القرآن يهتي للتي هي أقول وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ وَأَنَّ الَّذِينَ عَلَيْهِ مِنُ بِالْآخِرَةِ ءَامَنْتَ دَنَا لَهُ عَذَابٌ أَنِيمٌ وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم هذا وبالله التوفيق